تسعة. استمع إلى الأغنية وأعدها ثم اكتبها في دفترك إلهي الناس كان رمني لأني لست عادية ويفرح لو ألاقيه بروح أحسنا أسعى إلهي الناس كان رمني لأني لست عادية ويفرح لو ألاقيه بروح أحسنا أسعى ani lestu